يوم تات السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذابنا لي رب نكشف عنه العذاب إنهم من أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إننا كشف العذاب بقليل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم في العون وجاءهم رسول كريم ندعو إلي عباد الله إني لكم رسول منه وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن أن وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَيَفْتَرِيَنَّ عَلَيْكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنِّي عَذَابٌ أَلِيمٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا نِّنكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّةٍ وَعُيُونٍ وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا نلولا وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنام قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما مَا إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقامن مين في جنة وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور النين يدعون فيها بكل فاكهة نامنين لا يذقون فيها الموت إلا الموتة الهولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إن ما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون